وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيق ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم و موسوعه النابلسي ه و ك للعلوم م د ت ق ب ك و ك ا ل ا ل ل ه غ ف و ر ا م ي ه و أ و ل ى بالمؤمنين من أ ن ف س ه م وازواجهم امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم أ و ل ى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أ ن تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذ ل ك في ا ل ك ت ا ب م ح ط و ر ا وإن أ خ ذ ن ا م ن ا ل ن ب ي موسوعه ي ث ا ق ه م م ن النابلسي للعلوم ا ل ا س أ ل ا ل ص ا د ق ي ن عن ص ه اسماء الله الحسنى يا أيها الذين آ م ن و ا ا ذ ك ر و ا ن ع م ا ل ل ه عليكم إذ ج ا ء ت ك م جنود ف ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر ي ح للعلوم ا ل ا وكان ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ي ر ا إذ جاءوكم ومن أسفل شركه م وإذ الهدى ا ا ر ك ه د ع و ل ه غير ربحيه ذات م ن م و ن ا ج ت م ا ل ظ ن و ن ي ه ن ا ك ب ت ل ي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما, ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا وإذ قال الطالب بلا لكم مقام ا ف ر ج ع و ا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبيه يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي بعوره ان يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر جلد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 ل إ خ و ا ن ه م هلم ل إ ي ن ا و ل ا ي أ ت و ن ا ل ب أ س إ ل ا ق ل ي ل ا أشحة ع ل ي ك م ف إ ذ ا ج ا ء ا ل خ و ف ر أ ي ا م ي ن ن ظ ر تدور و إليك ي أ ع ه م ك اسماء الله ا ل خ و ف س ل ق و ك م شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات الله مضمون ك ا ذ ل اجتماعي ر ا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 ممن ينتظر وما بدلوا, وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاءوا يتوب عليهم إ ن الله غفورا رحيما ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظهروهم من آ ل الكتاب من صياصيهم و ق ذ ب في قلوبهم ا ل ر ع ب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا و أ غ ر ف ك م أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ي ن ي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 يا نساء النبي من ي أ ت منكن, من منكن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة يضاعف لنا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقضت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء م ن ا ل ن س ا ء لستنك أ و من ا ل ن س ا ء إن ا ل ق ي ت ف ل ا ت خ ض ع ب ا ل ق و ل ف ي ط م ع ا ل ذ ي في ق ل ب ه مرض وقل و ق ل ا م ع ر وقرن و ف ف ا ي بيوتكم ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى واقمنا ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة واطعنا الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذوب عنكم الرجزال ل ب ي ت ويطهركم تطهيرا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والذاكرين والصائمين والصائمات, والصائمين والصائمات والذاكرين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم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 و إ ذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك, أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ى فلم ثم قضى زيد منها و ت ر ى زوجنا كهالكي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ي ا ئ ه م إ ذ ا قضوا منهن و ت ر ى وكان أ م ر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الذين خلوا من قبل وكان أمر الله خلوا في موسوعه ن قبل ك ا أمر قد رمق د ر و النابلسي ا ذ ي غ و ن ل للعلوم ا ا ت ل ه ويخشونه ا ي خ ش ن ا إ ل ا ا ل ل ه وكفى ا ل ل ه ح م ي ه م ا كان محمد أبا أحد من رجالكم من محمد أحد و ل ك ن ر س و ل ل ا ل ه و خ ا ت م ا ل ن ب ي و ك ا ن الله ب ك ل ش ي ء ع ل ي م ا ل ا ا ل ذ ي ن ن آ م و ا اذكروا ل ل ه ذكرا شركه ة و و ا ل ذ ي ي ص ل د ع ل ي ك م م و ل ا ئ ك ت ه ل ي ر ر ج ك م من ا ل ل ظ م ا ت إلى ا ل ن و ر و ك ا ن ب ا ل م ؤ م ن ن ي ا ع ي تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أ ج ر ا كريما يا أ ي ه ا النبي إنا أرسلناك, انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا موسوعه النابلسي م من للعلوم ا ك ا ر ي ل الاسلاميه ن داغا ت يا أيها الذين آ م ن و ا إذا نكحتم النابلسي م م ؤ للعلوم ن الاسلاميه ا ف م ت ء ا ه ن و س ر ح ه ن صراحا ج م ي ل يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي إ ن ا أ ح ل ل ن ا للعلوم ج ا ل ا م ل ك ت ي م ي ن ك م م ا أ ء الله ع ل ي ك و ب ن ا وبنات ت عمك وبنات وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و م ر أ ة مؤمنه ان وابت نفسها, إن وابت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي ان يستنكعها خ ا ل ص ة خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما ف ر ض ن ا عليهم في أ ز و ا ج ه م وما ملكت أ ي م ا ن ه م لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتاوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ا أ ن تقر اعينهن ولا يحزن ورضين ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله ل ي ع م ما في ق ل و ب ك م و ك ا ن ا ل ل ل ه ع ي م ا ب ل ي م ا ي ا أيها وكان ا ل ل ه ع ل ي م الاسلاميه ي م لا يحل لك شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ما ل ك ي م ي ن ك و ك ا ن ا ل ل ه على كل ش ي ء رقيبا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 موسوعه النابلسي من للعلوم الاسلاميه أ ن اسماء ن و ر الله ب ذ ك م أ الحسنى ق ق ل ل و و ب ك م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 لا جناح عليهن في آ ب ا ئ ه ن ولا أ ب ن ا ئ ه ن ولا و اخوانهن إ ولا ابناء إ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا, ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن الله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 إ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون الله ورسوله الله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 موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ل ه غ ا م ي ا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 إ ن الله لعن الكافرين و أ ع د لهم س ع ي ر ا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا, وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا و ق ب ر ا ئ ن ا فاضلونا السبيلا ربنا آ ت ه م باقين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا ايها ل ذ ن آدوا موسى فذرأوا فدرأ ل م م ق الذين و وكان ا الله أجيلا يا أيها عند ل آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا ف د ي د ا يصلح لكم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 و ح م ل ذ ا ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله علي المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما